في عزبة الفولي أنتم تعرفون من أنا لهذا لن أتوقف طويلا عند هذه النقطة سائق سيارة الأجرة الشاب ربما الأخرق الذي لا يملك مليما ولا مواهب سوى إيجاداته القيادة السيارة تخص الحاج بيومي لهذا يمكنكم أن تدركوا أنني أعيش على الكفاف أنضي في شوارع مدينة العجوز المنهكة اتخذوا وضع سائق التاكسي الصميم. استرخي باستهتار في مقعدي ولا أمسك بعجلة القيادة كما يفعل سائقو الملاك الأثرياء التافهون. لكن أضع عليها كف اليمنى كأنني أمسحها. وعمّا لا استعمل يد اليسرى أبدا كأنه فرض ديني. تعلمت أن لا أضيء كشافاتي على سبيل الحرفنة وتعلمت أن أدور حول الكرة الأرضية وأجترح المعجزات فقط لمجرد ألا لا ينزل الزبون في المكان الذي يريده لابد أن يمشي قليلا في ذلك اليوم قال لي الحاج بيومي عندما ذهبت أخذ التاكسي صباحا اليوم لن تعمل في وسط البلد هناك أشخاص سوف توصلهم إلى عزبة جوار قليوب سوف توصلهم وتنتظر عودتهم معك لا تطلب منهم مليما لأن الحساب كله عندي ثم حك بطنه وقال اسمها عزبة الفولي لا يعرفها الجميع لهذا ستعتمد على تعليماتهم كان هذا مسليا هو نوع من التغيير عن زحام القاهرة الرتيب الممل سأرى اللون الأخضر على الأقل ستنطلق السيارة على السرعة الرابعة بعدما خنقتها السرعتان الأولى والثانية وهكذا اتجهت إلى العنوان الذي حدده لي وضغطت على آلة التنبيه مرتين في النهاية رأيتهم ينزلون أعني أنني رأيتهن ينزل ثلاث نساء هن. لم أطل النظر لكني أعتقد أنهن في منتصف العمر هكذا انطلقت بالسيارة لا أعرف لماذا أكره تلك النظرات العابرة التي يختلسها لي الجالس بجواري إنها تجعلني عصبيا كان للمرأة الجالسة بجواري وجه قاتم مربد مشدود الجلد وكانت هناك تجاعيد قاسية على جانبي العينين والفم كأنها ملامح البدو الذين يعيشون حياتهم كلها تحت لهيب الشمس اخيرا وصلت حسب تعليماتهن إلى العزبة تبا أية ممرات وعرة هذه لمدة نصف ساعة تمشي فوق طريق متعرج غير ممهد. يشك حصاه على أن ينتزع كل مسمار في العربة يشك على أن يقتلع روحك ذاتها ومن حين لآخر يركض كلب مشعث شرس وراء السيارة ويحاول أن يقدم ذراعك البارزة من النافذة بينما يدوي صوت الجالسة جوارك يمينا من هنا ثم يمينا خذ هذا اليسار ثم اليمين أخيرا نصل إلى بيت له الطابع ريفي بسيط وأقف وسط الغبار المتصاعد من الأرض ثم أنهض لأفتح غطاء السيارة لقد سخن الموتور لا شك في هذا تترجل النسوة وادخلنا البيت وأعود أنا إلى السيارة لأسكت محركها وأفتح المذيع لا أعرف متى يعودن. لهذا سأحاول أن أنام مرت ساعة بلا صوت إلا الذباب الثقيل صوت الأنفاس مع الحر وحلقي احترق من الغبار بعد قليل ظهرت تلك المرأة التي كانت تجلس جواري كانت الآن تلبس ثيابا أخف نوعا ما وقد شمرت عن ساعديها مما أظهر لي حقيقتها إنها خالية من الأنوثة تماما ربما مفعمة بالرجولة كذلك قالت لي في مودة مفاجئة هلما لابد أن تأكل لقمة بالداخل في الظل من تحسبنا لسنا يهودا كنت زاهدا كل الزهد في كرم ضيافتهم كل ما أريده أن تنتهي هذه المأمورية بسرعة لذا اعتذرت بشدة لكنها عادت تلح هكذا غادرت السيارة لتقودني إلى مدخل البيت الرطب ثم إلى غرفة جانبية تفترش أرضها حصيرة وثمت طبلية وهناك حمام بدائي جانبي ملحق بالغرفة أتاح لي أن أغسل يدي ووجهي صحيح أن الماء يسقط من الحوض على حذائي لكن لا مشكلة عادت بعد قليل حاملة صحفة عليها طبق من الأرز وطبق آخر عليه قطعة كبيرة من اللحم. فتحركت عصارة معدتي وبدأت آكل فينهم. ولما فرغت أشعلت لفافة تبغ. فجأة شعرت بأن أحشائي تتقلص. ظهر الألم على وجهه. فقالت المرأة وهي تبتسم: لا بأس هذا يحدث أول مرة دوما. ما الذي يحدث؟ أول مرة لماذا؟ أثار هذا حيرتي لكني كتمت الأسئلة وصممت على أن يمر هذا اليوم بأي شكل لابد أننا عدنا نحو السابعة مساء نعم فقد عادت معي اثنتان وأعتقد أن الفتاة حسنة المظهر قد بقيت هناك لم تكن هناك أي كلمات شكر أو وداع. وسرعان ما كنت أطوى الطريق عائدا إلى داري وغدا يوم آخر تكرر السيناريو ذاته عدة مرات في كل مرة تأتي المرأتان مع فتاة ثم تعودان من دونها وفي كل مرة تكون الفتاة مختلفة عن المرات السابقة ثم هل أم لا بد أن تأكل لقمة بالداخل في الظل من تحسبنا لسنا يهودا ماذا يحدث هنا ثم لغز ما يحيط بعزبة الفولي هذه اتجهت إلى الحاج بيومي لأصارحه بأفكار السود فسعل من الضحك عدة مرات لاحظ أنه كان يشرب مع السل وبسق على الأرض ثم قال اسمع كف عن أفكار الأطفال هذه لو طلب منك الزبون أن تأخذه إلى بلاد الواقواق، واق ما المادام يدفع لن تصلح الكون بالمناسبة هناك مشوار آخر يوم الثلاثاء المزيد من الغبار والكلاب ولسنا يهودا فعلت كما طلب لكن في هذه المرة كنت متيقذا متحفزا كان توتري واضحا وقد كدت أدهم طفلين وأصطدم بميكروباس وتمنيت بالفعل أن تصطدم السيارة وتحترق بنا جميعا سوف أتخلص منهما وأتخلص من ذات التي سئمتها وقفت أمام البيت المعتاد أرمقه في شدة لو كانت حساباتي دقيقة فإن هذا البيت يعج بالنساء الآن لا أذكر كم فتاة أو امرأة أوصلتها هنا وعدت من دونها ربما كنا عدنا في يوم آخر مع سائق آخر لكن لماذا وما هو التفسير الذي يمسك بهذه الخيوط معا بعد ساعتين جاءت المرأة إياها تحمل لي صحفة عليها سلطانية وحساء وبعض اللحم والأرز وقالت لكني قاطعتها أعرف أعرف لستن يهوديات شكرا كنت جائعا لذا وضعت الصحفة على المقعد المجاور لي وبدأت آكل ثمت شيء غريب في هذا اللحم إنه لحم بقري على الأرجح وأليافه طرية ناعمة أكثر من اللازم لكن له مذاق لحم الدجاج لا يمت مذاقه لطعم اللحم البقاري بالصلة ثم شيء يسبح في الحساء شيء معدني مددت الملعقة حتى تمكنت من اقتناصه إنه خاتم ذهبي أكثر شيء يضيقني فيما أطعامه أن تطفو فيه أشياء لكن هذه ليست مشكلة على كل حال قمت بتجفي في الخاتم في المنشفة ورفعته في الضوء لأرى ما كتب بداخله مونى هشام مونى بعد قليل سمعت صوت زائر خفيض فنظرت عبر نافذة السيارة المفتوحة كان هذا كلبا من تلك الكلاب الضالة التي تملأ العزبة وكان يطبق على عظمة ويركض بها مبتعدا ليدور حول البيت غريبة هذه العظمة لم أجد الوقت الكافي لرؤيتهما لكن انطباعاً انتاباني بأنها غريبة المنظر هكذا فتحت الباب وترجلت حملت الكوريك في يدي واقتفيت أثر هذا الكلب تناولت حجراً وقذفته به وأطلقت سبة مناسبة لكنه كان متمسكاً ثم تسبب غامض يجعله أكثر ثباتاً وشراسة من أي كلب عرفته، لكنه في النهاية ترك ما كان يعرقله وركض مبتعداً، هكذا ذنوت من العظمة وتفحصتها، كانت عظمة فخذ، لكن المشكلة هي أنها أصغر من أن تخص بقرة وأكبر من أن تخص حملاً أو خروفاً، ما معنى هذا؟ أعرف أن الريفيين يذبحون خارج السلخانة كثيرا لكن من يذبح لهما أنا لم أرى رجالا هنا هكذا عدت إلى السيارة وجلست أحاول أن أقرأ شيئا في تلك الجريدة ويبدو أن الحر والملل بدأ يعبثان بي لولا صحوت على عنوان في صفحة الجريدة صفحة الحوادث وإن كانت هذه الصحف الصفراء كلها صفحات حوادث في الواقع هشام وقرية كلها تبحث عن منى. أما الصورة الصورة الباهتة التي تم تكبيرها من صورة زفاف فلوجه مألوف هذه المرأة ركبت معنا منذ أسبوع وأنا واثق من هذا ركبت معنا ولم تعد معنا خاتم في الحساء عليه اسم منى. لحم له مذاق الدجاج هذا يحدث أول مرة دوما عظمة أكبر من أن تكون لخروف وأصغر من أن تكون لبقرة كلب لم يعد يخاف البشر لسنا يهودا إن أمعائي تتقلص رباه إن أمعائي تتقلص ما أفكر فيه مستحيل لكنه يفسر الكثير لو حكيت هذه القصة لطفل لاستنتج لا أن هناك تقصا مخيفا يجري هنا في عزبة الفولي إن المرأتين تأتيان هنا كي تأكل طعامهما الخاص جدا وقد كرهت ألا أشاركهما هذه المتعة المحرك يهدر وأنا عاجز عن الوصول إلى الحقيقة سوف أعود إلى المدينة وألقي بالمفاتيح في وجه الحاج بيومي ورزقي على الله ضغطة على دواسة البنزين وأترك ورائي كل هذه القصة لكن للأبد هل أظل أتساءل إلى الأبد؟ الباب موارب ومن خلفه تتساعد الضوضاء أيًا ما كان ما يجري بالداخل فهو في ذروته الآن والفضول يقتلني سأبقي المحرك دائراً يجب أن تكون السيارة متأهبة للفرار أترجل وأدن من الباب وفي يد الكوريك أمد يدي إلى المقبض بعد ثانيتين أعرف كل شيء بعد ثانيتين أرى الحقيقة أو طرفا منها هذا هو ما يعنيني في اللحظة التالية